a oh. أيما سامي وهو أوسن قل شاد بالحاق صرح إسلام موقف رفض واجب أسمي أيما سامي وهو أوسن يا ذي الحاق الصرح اسلام انكم بي رفضي احرى وهو ان شيئ باثرا نقتدي الزا را فيك ادحاكا حق أسوأ أن نكون برفض أحراء وهو أن أمشي بإصراء نقتدي الزراء راء قد أحاط حق أسوأ موقف رفض واجبن اسمع ايما السالم وهو المس قد شاد بي صرح اهل السلام موقف رفض واجبن اسمع ايما السالم وهو السلق الشاد بالحاق صرح إسلام أن نكون برفض أحرام وهو أن لا شيء بإصرام نقتدي الزام رأى فكرة قد أحاط حق أسوأ حق أسوأ موقف الرفض واجب أسوأ أي مرسام وحوأ السنق شعد بالحق صرح إسلام أن نكون به رفض أحرام وهو أن شيء بإصرام نقتدي الزعام رأى فكرة حق أسوى أن نكون به رضى احرا وهو ان شي بيصر هو ان شي بيصر ان نكون بي رضى احرا وهو يده يس نقتدي ز راء في كره قد احاط حق اسوار قد احاط حق اسوار فدكون كان نترس على لافتضاحات الظلامة ليس لي الآن ليست الآن ضوه ولكن هي سر للإمامة إنما إن من يسرق حقا ولها الرابق أقامه كيف يرقاه للخلافة أو يعي معنى الكرامة أو يعي معنى الكرامة أو يعي معنى الكرامة فادكون كهنت رسالة لفتضاحات الظلامة ليست الأرض ولكن هي سير للإمامة إن من يسرق حقا ولها الرأس او كيف يرقى للخلاف أو يعي ما على الكرامه لتكن شان ترسال الافتداهات الظلام ليست الارض ولكن هي يسيرهم للإمامات إن من يسرق حقه ولها الراب أقامه كيف يرقاه للخلافة أو يعيمه عن الكرامة او يا عينا على الكرامه لتكن على انطاحات الغلا ليس الترض ولكن هي سرهم للامامه ان من يا كحاك يا لهراكو اقامه كيف يرقى للخلاف او يعيمن الكرامه او يعيمن لا يا عو لكنّم الشيطان أقوى إن أقارنوه أتبقى لهم للحكم داعوى أحرجاتهم فأضحى حقدهم بالليل نجوى لم يناموا ولم يبقوا إلى الزهراء السلوى غاص بيها يا حمولة كل ما الشيطان أقوى إن أقربوا أتبقى لهم للحكم داعوا أحرجتهم فأضحى حقدهم بالليل نجوى لم يناموا ولم يبقوا إلى الزهراء السادواء ولم يبقوا إلى الزهراء السادواء غاصبيها يا حو لكننا شيطان أقوى إن أقروا أتبقى لهم للحكم داعوا أحرجتهم فأضحى حبدهم لم يناموا ولم يبقوا الى الزهراء السال والله ولم يبقوا الى الزهراء السال والله ظنوا بان يحل الوسان إن أخرسوا البتولة لم يعرفوه أن الهداة في دمها عصولة ظلوا بأي يعلو الوثان إن أخرسوا البتولة لم يعرفوه أن الهداة في دمها عصولة بحقدهم تنام بعينهم تعام قم الى الزاهره لما تريد من الاسا الشهيده اذ بالغ اذا في حقهم ان تنام في عينهم تعام حق الى الزاهره اضحك لما تريد من الاسا الشهيده اذ بالغ اذا اذ بالغون اذا وَنُّو بأَن يعليوا الوثان إن آخرسوا الَّبَتولة لم يعرفوا أن الهدى في دمها أرسولة وَنُّو بأَن يَعْلُ الوثان إن آخرسوا لم يعرفو أن الهدى في دمها أرسولة في حقده انت نام في عينه انت عام الى الزاهره اخذت ما تريد من الاسر الشهيره اضبال ابو الايده في حقده انت نام في عينه انت عام لحقدهم تنامت لعينهم تعامت حقٌ إلى الزاهرة أضحت لما تريده من الأسى الشهيدة إذ فعلقوا ولا زالت يد الأحقاد مشهورة ومن رفض لها للآن مقهورة وأهل النصب لا زالت يؤذيها أرادت فاطمة السجرة مهجورة ولا زالت يد الأحقاد مشهورة ومن رفض لها للآن مقهورة واهل النص لا زالت تؤاديها ارادت فاطمة الزهراء مهجورة تؤادينا اتى حب اللي ضمها مقاص في بغي ينقاي تجلل الدنيا الله عليم الحاق تؤادينا اتى حب اللي ضمها مقاص ببغي ينقل تجلال الدنى من ظالم حاقق تجلال الدنى من ظالم حاقق ولا زالت يده دهراء مشهودة في سيف نحو كل الظلم ممدودة وأنصار لها فالفكرها غارقة إذا عادوا بظلم فلهم عودة ولن يخفى صدا صوت البتول هنا باقي وللحشر سيبقى رفضها الدائري ساقي ولن يخفى صدى صوت البتول هنا باقي وللحشر سيبقى رفضها الدائري ساقي سيبقى رفضها للثائر ساقي سيبقى رفضها للثائر ساقي ولا زالت يد الأحباد مشهورة ومن رفضا لها العالي مطهورة وأهل النص بالعالة تؤاديها أرادت فاطمة الزهراء مهجورة تؤادي من أتى حباً لأرض ضمها قاصة ببغي ينقل تجلال الدنى من ظالم الحاقي تجلال الدنى من ظالم الحاقي ولا سالت يد زهراتها شهودة في سيف نحو كل الظلم موجودة وأنصار لها في فكرها غارقة إذا رو بي بالمن فلهم عودا ولن يخفى صدى صوت البتهيف هنا باق وللحشر سيضترف ظهار الدائري ساق ولن يخفى صدى صوت البتهيف هنا باق وللحشر سيبقى رفضه الهال الدائري ساقي سيبقى رفضه الهال ساقي عرش الله تكا بالاء عرش الله